وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ كُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِيلٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْكٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجِدٍ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى أسراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد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 وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَن يَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدّرَ فِي السَّرْدِ وَأَمْلُونَ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذخه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات نعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشقور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت جن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيد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 فقالوا ربنا بعَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَفْسَوْمٍ فَجَعَلْنَاهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزْقُنَاهُمْ كُلَّ مُمَزْقٍ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَات لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُو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 قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض وما لهم, وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير كل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كُلَّتُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ كُلٌّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ ما يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم كل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله بل هو الله العزيز الحكيم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 كلكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعته ولا تستخدموه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه.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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدا بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالبكرو الليل والنهار إذ تأمرون لا نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعماق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفون إنا بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱضْعَفُ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى ٱلْغُرَفَاتِ ءَامِنُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِى ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 ما يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون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 يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا زحر وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِن عَشَرَمَاءَ آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَتَقُومُونَ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله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 وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وقالوا آمنا به وَأَنَّ لهم التناوش من مكان بعيد ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت بَثًّا وَلَوْ تَرَاءَى الْآخَرُونَ افْتَرَوْا عَلَيْهِ قَوْلًا وَلَوْ تَرَاءَى الْقُرُونُ وقالوا آمنا به وأنا له متناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد